أهل قرية استضع ما أهلها فأبو أي يضيفوهما استضع ما أهلها فأبو أي يضيفهما فوجد فيها جدار يريد أي ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تشطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا